انا الفارس بين يدي مولاه انا الحارس الامين بين يدي مولاه ساهرا عليه ساهرا عليه قريبا من قريبا من فانيا, فانياً في, ذاته. في ذاته حتى لقد اطفى حتى على, على وجهه وجه. سماته. سماته وقسماته انا صاحب فرعون, أنا صاحب فرعون. بل إني, بل, بل اني انا فرعون عبدني الناس, عبدني الناس منذ فجر الظهور واختلفت, واختلفت اسمائي باختلاف العصور مالك حسن انا حسن بهناسي بهلول يا منطر انا المسكين في هذا الزمان انا المحاب بالاوهام انا الذي اذا جاء انام انا المخضوع بالكلام انا السراء تعالي السراء تعالي السراء السراء سراءنا بكل الاشكال حسب كويس إنه بالهلول الأهرام لسه مسرووش عشان دي حجارة حازم هو لازم كل حاجة بلدنا تبقى حجارة عشان متسرقش يا علي حتى الحب والروح الحلوة السراء يا علي واخريتا علي اخريتا يا علي واحات في يا وهل كان بناتها إلا بشرا مثلنا دعلوا من هذه السروح الشماء قبورا لتخلد أسماؤهم على مر القرون ويقهر مدهم عاديات السنين